يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإذ لم تفعل فما بذلغت رسالة والله يعصفك من النار إن الله لا يهزل قوم الكاثرين قل يا أهلا الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة إليكم من ربكم ولذي لن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك قضيانا مكفرا فلا تأس على القرم الكافرين إن الذين آذوا والذين آذن فلا قف عليهم ولا هم يحسنون لقد أغذنا من ساقب إسرائيل وأرسدنا إليه الرسلا قل لما داءوا رسول بما لا تكوى أنفسهم كذبوا يقتلون يَقُولُ أَلَّا تَكُونَنَّ فِتْنَةً فَصَابُوا وَصَمُوتٌ مَتَّذَ بَغَضُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوتٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ لَطِيفٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُنْحِضُ وقال المسيح <تصفيق> يا بني إفراهي نعبد الله ربي ورفكم إنه من يشرك بالله فقد حضر الله عليه الجنة ولا فرالذين قاعد إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إذ لا إله واحدة وإن لم ينتقوا عما يقولون ليمثن الذين كفروا منهم عذاب الظليم أفلا يَذْكُرُونَهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ رَّحِيمٌ مَا لَنَا نُعَذِّبُ إِلَّا وَحْدُنَا قَدْ عَلِمْنَا مَا تُبْلِي مِنْهُمْ قَبْلَ أَن يَكُونُوا مُسْلِمِينَ س ما دوم بمونون لا يرتدون في ولا تتبعوا أهواء القوم قد ضلوا ولا تتبعوا أهواء القوم قد ضلوا من قد وأضلوا كثيرهم وضلوا عن كانوا لا تلاهمن عباد كريم فعلوه كانوا لا تلاهمن عباد لبيت ما قد تمنى لهم أنفسهم أن تخطط الله عليهم وفي العزال نبقالدون ولو كانوا يؤمنون لله من أو